الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته نواصل الحديث فيما يتصل بالهدايات المستخرجة من هذه الآية الكريمة وذلك قوله تبارك وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فاضافة إلى ما سبق من الهدايات التي كان آخرها في الليلة الماضية أن الله أرحم بعباده من الوالدة بولدها فالله تبارك وتعالى يوصينا في أولادنا ويوصي الوالدة ويأمرها أن ترضع ولدها كذلك أيضا يؤخذ من قوله وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن المعروف مولود له هو والد الطفل وهذا معروف لكنه عبر بهذا وعلى المولود له ما قال وعلى أبيه مثلا وإنما قال وعلى المولود له فذلك فيه دلاله على أن الوالدات يلدن لأبيه الأبى. فالأولاد ينسبون إليهم وليس إلى الأمهات ومن هنا كان عليهم الإنفاق على هؤلاء الوالدات في حال الحمل وفي حال الإرضاع إذا كانت مطلقة كما أنه يجب عليه أن ينفق عليها إذا كانت في عصمته سواء كان ذلك في حال حملها أو كانت قد ولدت له أو لم تلد ولم تحمل فإذا أرضعت له هذا الولد بعد الطلاق فإنه ينفق عليها لأن هذا الولد له وعلى المولود له ومن هنا وجب عليه الإنفاق بحال إرضاع الأم لهذا الولد ومن قال بأن هذه الآية في المطلقات لم يفهم منها أن الإرضاع لا يجب على الأمهات يعني إذا كانت في عصمة الزوج غير مطلقة وأنها لا تستحق أجرة على ذلك ومن قال بأن هذه الآية في عموم النساء الزوجات ولا يتقيد ذلك بالمطلقة فإنهم ظهموا من ذلك أن الإرضاع لا يجب عليها وأنها لو اشترضت الأجرة فلها ذلك لكن ظاهر السياق والله تعالى أعلم وما ذكر قبله وبعده يدل على أن ذلك في المطلقات والله تعالى أعلم المقصود؟ أن هذا الولد ينسب إلى أبيه ويلحق به لأنه ولد على فراشه وكان ذلك أليق بالتعبير بهذه العبارة وعلى المولود له فاللام هذه قد تدل على التمليك أنت ومالك لأبيك فالولد للأب ومن هنا كان الأب أحق بالتسمية من الأم وإن كان يمكن للأم أن تسمي إذا رضيه الأب فامرأت عمران قالت وإني سميتها مريم فالتي سمتها بذلك هي أمها كذلك أيضا فيه تذكير الأباء بما يجب عليهم من مراعاة الأولاد في تهيئة ما يحتاجون إليه يعني إذا كان يجب عليه أن ينفق على من أرضعته سواء كانت الأم المطلقة أو أنه استرضع أخرى يجب عليه أن إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف يدفع أجرة الرضاع فإذا كان كذلك في رضاعه فهكذا في سائر حاجات الولد من العلاج والطعام واللباس وما يحتاج إليه في حياته من مطالبه الدراسية مثلا ونحو هذا فيجب على الأب أن يوفر ذلك بالمعروف فهذه النفقة من النفقات الواجبة وتكون لدفع الحاجة ومن هنا لا يطلب التساوي فيها بين الأولاد فنفقات البنت غير نفقات الإبن والإبن الصغير الذي في مرحلة الرضاع غير الإبن الذي في مرحلة الدراسة الابتدائية مثلا والذي في المرحلة الابتدائية ليس كالذي في المرحلة الجامعيه في نفقته ولهذا لا يطالب الأب بالتسوية في النفقات او ما يعطيهم من مصروفات يومية من أجل دراستهم أو نحو ذلك، الذي يعطى للطفل الصغير في الروضة أو التمهيدي أو في الابتدائي، غير الذي المصرف الذي يعطى للطالب الجامعي، فلا يسوى بينهم في ذلك، لكن لأن هذا لدفع الحاجة، فيكون بحسب الحاجة. أما النفقات التي يمكن أن تدفع الحاجة ذات قيمة من غير تملك، فهذه ينبغي يراعى فيها ذلك كأن يتزوج أحد الأولاد. ويحتاج إلى مكان يسكنه والاب عنده مال أو عنده دور فأسكنه أحد هذه الدور فلا يملكه إياه ولكن كل من يحتاج من الأولاد يمكن أن يمكنه من دار يسكنها من غير محاباة لأحد لكن لا يعوض الآخرين من الأولاد فهذه الدار تساوي مثلا أربعين ألف فيعطي في رصيد كل واحد في كل سنة أربعين ألفا هذا غير صحيح لكن المشكلة هي في التمليك الهبة فإذا وهبه فهنا يجب أن يعدل بين أولاده من المحتاجين وغير المحتاجين الذكور والإناث يعدل بينهم في هذا كذلك النفقات ذات الشأن مثل السيارات يمكن أن يمكنه منها من غير أن يملكها تكون باسم الأب ولكن يستعملها الولد وينتفع بها فالحاجة تندفع بمثل هذا وكذلك الوارث وعلى الوارث مثل ذلك الوارث يعني كما قلنا إذا مات والد هذا المولود فالوارث هو الجد مثلا أو الأخ الأكبر أو نحو ذلك عليه أن ينفق على مرضعته سواء كانت هي الأم المطلقة أو أرضع عند غيرها فهنا كذلك يقوم مقام الأب وعلى الوارث مثل ذلك لا تكلف نفس إلا وسعها لا تكلف نفس بني الفعل هنا للمجهول لا تكلف لا تطالب لإفادة العموم من جهة الفاعلين لا تكلف لا يطالبه الشارع فوق طاقته ولا يطالبه الحاكم القاضي فوق طاقته كأن يفرض عليه نفقة أكثر مما يطيق وهو فقير وكذلك أيضا لا يفرض عليه أحد مثل ذلك كالحكمين مثلا إذا حصل الشجار ومن يمكن أن يكلفه وكذلك النفس هنا جاءت منكرة في سياق النفي لا تكلف نفس ليعم هذا كل النفوس فالرجل لا يكلف بمطالبات ونفقات باهظة وامور لا يطيقها وكذلك هذه الأم لا تطالب بما لا تطيق وإنما ينظر إلى امكانيات كل طرف وينظر إلى مصلحة هذا الولد ويحصل التراضي والتشاور وتغليب مصلحة الأولاد ولهذا قال الله عز وجل فإن أراد فصالاً عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما يعني إن أراد الفطام أو هذا يدل على أنه ليس لأحد الطرفين يعني الأب أو الأم أن يبادر بقرار الفطام من غير مشورة مع الطرف الآخر. كيف إذا كان يقصد بذلك التخفف من الأعباء كالنفقة التي يعطيها؟ فيقول لا حاجة لهذا الرضاع يفطم هذا الطفل لا ينظر في مصلحته فإن رأوا أن المصلحة أي الفطام فلا بأس لأن المقصود هو مصلحة المولود لأن هذا الرضاع لا شك أنه مصلحة له فهو يبني عظامه ولحمه ويزيد كذلك أيضا في مداركه وعقله وسمعه وبصره فذلك أكمل لحاله فالمقصود الا يظلم هذا الصبي ويكون موضع شد وجذب بين الطرفين أدى في حال صبي في المهد فكيف بما هو أعظم من ذلك وأعلى من مصالح الأسرة حينما يستبد الأب مثلا بالقرارات المصيرية كما ذكرت في الليلة الماضية ويحرم هؤلاء البنات من الزواج لأنه لا يعجبه أحد أو لأنه يريد أن يستحوذ على ما عند هؤلاء البنات من مال أو لأنه بزعمه لا يريد أن تذهب أموالهم وثرواتهم إن كان غنيا للأجانب كما يقول يعني هو لا يزوج إلا أبناء العم مثلا لألا تذهب هذه الثروة طيب أبناء العم ليس فيهم أكثر قد يكون الأمر كذلك قد لا يتقدمون قد تكون الفرص معدومة الطريق مسدود فتبقى هؤلاء البنات في حسرة وتنقضي الأعمار ويصلنا إلى سن اليأس ثم بعد ذلك يكون ضحايا لهذا الجور من قبل هذا المستبد الذي لا يعجبه أحد ولا يقبل من أحد فهنا في فطام هذا الصبي تشاور لا بأس إذا كان عن تراض وتشاور طيب في تزويج البنات في تزويج القرارات لها ما بعدها كذلك أيضا يدل على عناية الله تبارك وتعالى بخلقه وعباده هذا الرضيع يأمر الله عز وجل بإرضاعه ولا يكون في طامه إلا عن اتفاق وتشاور وتراضي من غير استبداد أذا إذا كان قبل الحولين كذلك أيضا يؤخذ من هذه الآية فإن ارادا فصالا هذا في الغائب ثم بعد ذلك قال وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم تحول الخطاب إلى المخاطب هذا الذي يسمونه الالتفات. وهنا لما أراد أن يوجه ذلك لهم ردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف من أجل تحريك النفوس والأذهان وإيقاظ المخاطب لما يوجه إليه من الحكم ليمتثل وكذلك هنا بالتثنية فإن أراد فصالا يعني الأب والأم وأما قوله أردتم وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم كذلك الأباء والأمهات لكن أردتم أن تسترضعوا أولادكم الخطاب للمذكر فكأنه غلب جانب الأب أو المولود له أردتم أن تسترضعوا أولادكم يعني عند غير الأم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف لأنه هو الذي يدفع وهو الذي يستأجر المرضعة فخوطب غلب الخطاب للمذكر وهنا في قوله تبارك وتعالى فصالا جاء منكرا كأنه يشعر بأن هذا الفصال غير معتاد راد في فطاما يعني أنه لم يصل إلى الحد التمام تمام الحولين فصالا قبل ذلك كذلك أيضا يؤخذ من هذه الآية من الهدايات واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير واتقوا الله واعلموا أن الله ما قال واعلموا أنه فلم يأتي بالضمير مع أنه مضى لفظ الجلاله قريبا قبله واتقوا الله واعلموا أن الله فأظهر في موضع يصح فيه الإضمار والعرب تذكر الضمائر اختصارا فإذا أظهر فهنا يقال لتربية المهابة في هذا الموضع واعلموا أن الله وجاء كل موضع في جملة مستقلة فمثل هذا حسن في الخطاب والكلام والبلاغة واتقوا الله واعلموا أن الله من أجل تربية المهابة في نفوسهم هذا أفخم ووقعه أعظم والله تعالى أعلم صلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه إذا كان لديكم إضافة أو سؤال نعم نعم ولا مولود له بولده أيضا كذلك نفس المعنى لا يلحق بها الضرر ولا يلحق به الضرر يعني لا يصدر الإضرار منه ولا يصدر الإضرار منها نعم سلام الله منها نعم